بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ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 غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّأْءَابُ رَهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْنَهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَسُودَهَا لَدَى الْبَابِ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرنَهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قَالَ فَذٰلِكُمُ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عن نَفْسُهُ فَاسْتَعْصَمَ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عن نَفْسُهُ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ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 ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 وَمَا يَذْكُرُنِي عِنادَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالضَّعْسِينِ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسَلَ مَعَنَا آخَانَا فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَأِ إِسْمِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَاتُهُ الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ لَئِن تَذْكُرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لا لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ذُقُوا مِصْرًا إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا